وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتِينَ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةَ نَهَارٍ مُبْصِرَةً لتبتغوا, لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عنقه وكُلَّ نَيَاسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرًا فِي عُنُقِ ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاهم شرائع اقرأ كتابك كبا كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسابا أن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه وما ضل فإن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 دعنا له جناً ما يصلها مذموم مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل أنمدها أن أولئك وها أولئك من عطاء ربك.